أو حاشد المقصود رحمه الله تعالى، حيث قال المصنف صاحب الأصل باب مجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب مجاء أن سبب كفر بني آدم يشمل الذكور والإناث وتركهم دينهم دينهم بالنصب على أنه مفعول به لترك هو الغلو في الصالحين. الغلو هو الخبر. والغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا المراد هنا ما يتعلق بالمدح والقدح يسمى ثناء والغلو هنا مجاوزة الحد في الثناء مدحا لانه يتعلق بالصالحين والصالحون انما يمدحون هذا اصله إذا غل فيهم انما يغل فيهم على جهه المدح وقوله في الصالحين صالحين جمع صالح وهو الذي قام بحق الله وحق العباد جمع بين الأمرين قال ابن قاسم رحمه الله تعالى باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب اول كفر بني ادم يعني ما العصر الذي وجد اولا ثم ترتب عليه اول شرك وجد على وجه الأرض هو الغلو في الصالحين هذا يدلك على أن الذي ينبغي أن يكون هو مجانبة الشرك بحذافيره وكذلك مجانبة كل سبب يفضي لا إلى الشرك الغلو في ذاته لا يكون شركا أكبر وإنما يكون طريقا موصلا إلى الشرك الأكبر وليس كل شيء يقال فيه إنه يوصل إلى الشرك الاكبر أو كان مآله إلى الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر يكون ماذا يكون كفرا في نفسه يعني الكفر بالمال هذا ممنوع عند اهل السنه والجماعه ان يمنع الشيء ويكون في اصله محرما بذاته لكنه يفضي الى ماذا الى الوقوع في الكفر الاكبر عندئذ قد يظن الظان ان ما أفضل إلى الوقوع في الشرك الاكبر فهو شرك اكبر وان ما افضى الى الوقوع في الكفر الاكبر فهو كفر اكبر ليس الامر كذلك ليس الامر كذلك قد يكون إذا دل الدليل على أن هذا الشيء في نفسه يعتبر كفرا أكبر ويترتب عليه كذلك كفر أكبر حال صار كفرا أكبر أما إذا لم يدل الدليل على أنه كفر في نفسه لكونه يفضي للوقوع الوقوع في الكفر الأكبر لا يكون كفرا ولذلك تجد في كلام اهل العلم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمال. لا يكفرون بالمال يعني بما يوصل إلى الوقوع في الكفر وهو في نفسه ليس كفرا وإنما يثبت وصف الكفر للشيء سواء كان اعتقادا أو قولاً أو عملا بدليل لا بد من دليل لا بد من نص يدل على أن هذا ماذا على أن هذا كفر أكبر أو شرك أكبر وإذا لم يدل الدليل حينئذ نبقى على العصر إن كان ترك واجب فهو محرم وان كان فعل معصية فهو محرم ولو ترتب عليه الوقوع في الكفر والشرك ولذلك الصلاة لله تعالى عند القبر هذه محرمه محرمة كذلك لكن في نفسها ليست كفرا وإن كانت تفضي للوقوع في الشرك الأكبر إذن أول سببي أو كما قال هنا على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم تركهم دينهم الذي خلقوا لهم ولا صلاح ولا فلاح لهم إلا به هو الغلو في الصالح وهو محرم في أصله الغلو في أصله محرم وهو منهي عنه كما سياتي وهو كذلك يفضل لقوع في الشرك الأكبر ولا نحكم عليه بكونه أعني الغلو في الصالحين أن يكون في نفسه ماذا كفرا أكبر إن وجد الوصف الذي يترتب عليه إن وجد في الوصف ما يحقق أنه كفر أكبر حكمنا عليه ماذا أنه كفر أكبر يعني لابد من دليل منفصل قال هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم بالقول والاعتقاد فيهم وضابط الغلو تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نهى الله عنه ولما ذكر يعني مصنف بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك أراد أن يبين بهذا الباب السبب في ذلك ليحذروا الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين إذن الغلو قد يكون في الصالحين وقد يكون في غير الصالحين، لكن الفتنة بالصالحين أعظم، وقد تفضي إلى الوقوع في الشرك بالله تعالى. فإنه أي الغلو في الصالحين أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهر في قلب المحبة وتعظيم لهم. إذن هذا التبويب أراد المصنف رحمه تعالى أن يبين به حقيقة أول شرك وقع في الأرض، وهو بسبب الغلو في الصالحين عليه. حنيذ يسد كل باب يفضي للوقوع في الشرك الأكبر والشرع جاء بتحريم الشرك الاكبر وتحريم كذلك كل وسيلة تفضي للوقوع في الشرك الأكبر يعني من باب سد الذرائع وقد يكون في نفسه محرم وقد يكون في أصله ماذا مباح قد يكون مباح نحكم عليه بماذا بالتحريم لثيما إذا ولع الناس به حنيذ إذا كانت ثم شيء مباح وولع الناس به يعني تعلقوا به وقد يفضل الوقوع في الشرك الأكبر نحكم على هذا المباح بكونه محرما لكونه يفضل الشرك الأكبر قال المصنف رحمه تعالى وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم هذا نهي موجه إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا هذه ما نوعها نهية وتغلو صلى الله ماذا تغلون حذبت النون لأهل للجازم حضبة النون للجازم إذا تغلون لا تغلوا إذا نهي والنهي يقتضي التحريم فهذين يكون ماذا يكون محرما يكون محرما هل كل محرم يكون شركا هل كل محرم يكون شركا جواب لا هل كل شرك يكون محرما هل كل شرك يكون محرما نعم يكون محرما لا تغلو في دينكم الدين يطلق على العمل والجزاء والمراد به هنا العمل ويعم جميع الاعمال العبادات وغيرها يا أم جميع الأعمال العبادات وغيرها قال هنا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في موضعين من كتابه أي لا تتعدوا, لا تتعدوا ما حد الله لكم يعني مدحا او قدحا ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى, اليهود والنصارى والغلو كثير في النصارى فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله واليهود تنقصوه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا كل من الطرفين غلى في دينه وتجاوز الحد بين إفراطنا والتفرير والخطاب هنا الشاهد صلى الله عليه وسلم ذكر خطابا يتعلق بماذا؟ بأهل الكتاب ونحن لسنا من أهل الكتاب صحيح أو أهل الكتاب مراد به اليهود والنصارى مراد مطلق أهل الكتاب نقول المراد بأهل الكتاب هنا الخطاب لليهود والنصارى والمصنف رحمه الله تعالى أخذ هذه الآية للدلال على أن هذه الأمة امه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك مخاطبه بماذا لا تغلو في دينكم كذلك صحيح أو لا ما وجه الاستدلال ها. ها. العموم المعنى يعني ها اسمع واحد انا لم تاتي قرينه تقيد ها الا اين اللفظ هنا اما قلنا ما خطب به اليهود والنصارى يعم هذه الامه اذا كان معللا ما نزل في اليهود والنصارى يعم هذه الامه اذا وجدت العله وما نزل في المنافقين فهو عام وما نزل في المشركين فهو, فهو عام هذه نكررها مرارا لو جعل القران خاصا بما خطب به اليهود والنصارى وفعلته هذه الامه فعل عينه الاعتقاد هنيذ لا يدخلون في النص قل لا يدخلون في النص اذن ما خطب به اليهود والنصارى فهو خطاب لي لهذه الامه وما خطب به المنافقون او المشركون فهو كذلك لأن الحكم المعلل وهنا معلل لا تغل في دينكم كذلك الغلو موجود حليذ متى ما وجد الغلو في الدين فهو ماذا؟ فهو محرم. فهو محرم ولذلك قال هنا والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة فإن كان الخطاب لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح وهذا محل إجماع بين أهل علمه لا يقول أن قائل هذه الآيات خطب بها اليهود والنصارى وهذه الآيات نزلت في المشركين وهذه الآيات نزلت في المنافقين هذا لم يقل به أحد من أهل علمه بل الإجماع أن النظر يكون في ماذا يكون في الحكم وما رتب الحكم عليه لأن الحكم قد يكون معللا وقد لا يكون معللا فإن كان معللا بمعنى بين السبب الذي من أجله نهى الله تعالى المنافقين او المشركين او اليهود والنصارى حينئذ من فعل فعلهم فحكمه حكمهم هذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك بل ذكر بعضهم أن من رد ذلك فهو مرتد كاف لأنه مكذب لدلالات الكتاب وسنة ولذلك نص المصنف رحمه وتعالى مبينا هنا لما أتى المصنف شيخ الإسلام محمد من الوهاب رحمه وتعالى بهذه الآية مع كون كتاب التوحيد إذا مخاطب به أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزّين قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب إذا لا يتشبه بماذا بأهل الكتاب فأهل الكتاب التشبه بهم محرم شرعا ودل على ذلك مع الآيات ماذا دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوم فهو منه سواء كان المتشبه بهم الكفار المشركون أو كان اليهود أو النصارى حينئذ الحديث يكون ماذا؟ يكون عاما قالوا من تشبه بهم من هذه الأمة يعني باليهود والنصارى وغل في الدين بإفراط فيه أو تفريط فهو منهم لماذا؟ لكون الحكم معلل هذا التعليل الأصولي الذي ينبغي أن تعتني به لكون الحكم معللا والحكم يدر معلته وجودا وعدما. فمن فعل فعل اليهود والنصارى أخذ حكمهم ومن فعل فعل المنافقين أخذ حكمهم ومن فعل فعل المشركين أخذ حكمهم فكل من دعى نبيا أو من دون الله فقد اتخذه إلها وضاهى النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم وقد نهى الله عن الغلوب في كتابه فيما واضعه كقوله فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير والطغيان هو الغلو بذاته قال والغلو شامل لجميع أمور الدين فشمل الغلو في محبة الصالحين قال رحمه تعالى في الصحيح أي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال رحمه تعالى قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح إلى اخره إذا أسماء رجال صالح حصل الغلو بهم فعبدوهم من دون الله تعالى إذا أولا بين لك أن الغلو منهي عنه قال ماذا يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم نهي عن الغلو ثم بين لك أن أول شرك وقع في هذه وقع بعد آدم عليه السلام هو ما وقع في قوم نوح وهذه الايه نص في ذلك قال ابن عباس هذه أي ما ذكر في الايه من ود وسواع وما عطف عليه هذه أسماء رجال صالحين من, من قوم نوح يعني كانوا صالحين عندئذ غلوا فيهم فوقعوا في ماذا في الشيء قال هنا كان هؤلاء اهل دين وفضل وخير وماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم اي حزنوا, حزنوا وصاروا يترددون على على قبورهم، فأتاهم الشيطان، وصاروا يترددون على قبورهم، لم يكن مشروعا حينئذ وقعوا في ماذا؟ وقعوا في حرج، ترددوا عليهم، ولم يكن ذاك ماذا مشروعا فأتاهم الشيطان، وسول لهم أن يصوروا صورهم، إذا ما دام أنكم تترددون من أجل أن تتعذوا، إذن اجعلوا لهم تمثيل، تكون ماذا؟ تكون اكد فابتدعوا حينئذ وقعوا في ماذا؟ في الشرك تصوير في ذاته ليس ليس شركا أكبر صحيح تمثال لو فعل تمثال ليس شركا أكبر لا يكون وكونه يفضي إلى الشرك الأكبر هذه مسألة أخرى فسول لهم ولذلك قال أهل السنة والجماعة أن البدعة تفضي إلى الكفر تفضي إلى الكفر سنباطم من هذه قضية وهذه القصة أن البدعة تفضي إلى الوقوع في الكفر قال الى أن يصوروا صورهم ليكون أسهل عليهم من المجيء لقبوره ولم يكونوا قصدوا عبادتهم لم يكن ثم قصد إلا للتذكر بهم ووجود همة للتعبد يعني أراد أن, أن يسنبط شيئا من عند نفسه من أجل أن تكون همته على وجه قوي وإنما قصدوا التذكر بهم ليكون أدعى لهم على فعل الخير والتأسي بهم قال هنا قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح هذا الأثر اختصاره المصنف ولفظ البخاري عنه صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد هي بعيني التي عبدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه وجدت في قوم نوح ونهى نوح عليه السلام قومه وهي أول شرك تعلق به الناس انذاك وكسرها النبي صلى الله عليه وسلم فأما ود فكانت لكل بدومه الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند السبع وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع فتح الكاف سحاب أسماء رجال صالحين في قوم نوح هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح وروى ابن جرير عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوم صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورنا صورهم لو جاء ماذا جاءت الأفكار ما يفعل بعض الناس الآن فيما يتعلق بالدعوة لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم يعني إذا ذكرناهم أرادوا ان يتشوقوا إلى ماذا إلى العبادة فصوروا صورهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم كذب عليه قال إنما كانوا يعبدونهم ويستسقون بهم ماذا المطر حينئذ سول لهم فقبلوا منهم قال وبهم يسقون المطر فعبدوه إذا اولا من أجل أن يجعلوا هذه هذه الصور تذكارا تذكرهم به هؤلاء الصالحين من أجل أن ينشطوا العبادة ثم نسي العلم كما قال ابن عباس في مسياته حين نسي العلم ماذا ما يتعلق بهذه الصور فدب اليهم ابليس فقال انما كانوا يعبدون فعبدوهم من من دون الله تعالى قال ابن عباس فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومه يعني هؤلاء الصالحين يعني هؤلاء الصالحين والمراد به اوحى الشيطان وحي وسوسه لا وحي الهام فلما هلكوا اوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسماءه سموها به اي فلما هلك اولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا وسوس لهم الشيطان والقى اليهم أن انصبوا إلى مجالسهم حالة التعليم والتذكير انصابا على صورهم المعلومه عندكم جمع نصب واصلهما نصب كغرض ونحوهم والأمر منه بالكسر انصب انصب بالكسر والمراد بالانصاب هنا الاصنام المصورة على صور اولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم بها وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم وكلما ترونها تذكركم إياهم وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة والنصيحة الشيطان لا ينصح إن لكم من الناصحين ليست نصيحة وإنما هي ماذا في قالب النصيحة لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة أي المرتبة لم يستطع أن يصل إليهم وأن يوسوس لهم وأن يسول لهم إلا بهذه الحيلة وهو ينزل درجة درجة حتى يصل به إلى ماذا؟ إلى ما هو أعلى يعني ممكن أن يبدأ بماذا؟ بالأسهل ثم بعد ذلك يمشي به إلى ما هو غرض له قال رحمه تعالى ومقصوده من بعدهم هم في أنفسهم كذلك من؟ من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولاكم في أولاكم قال ففعلوا ولم تعبد أولا فعلوا هذه الصور من أجل أن تكون تذكارا ولم يعبدوها من دون الله تعالى حتى إذا هلك أولئك الذين علموا حقيقة هؤلاء الصالحين ونسي العلم, نسي العلم أي علم؟ العلم الشرعي وهو أن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر او العلم المتعلق بهذه الصور انها ليست في الاصل ماذا انها لم تعبد إنما هي تذكار فقط للصالحين من أجل أن يتشوقوا إلى العباده سواء هذا او ذاك كلاهما صحيح يعني داخل في النص نسي العلم نسي العلم إذن لم يكونوا ماذا لم يكونوا علماء يعني لم يكونوا اصحاب علم قال عبدت أي فعل أولئك ما اوحاه الشيطان اليهم من تصوير صالحيهم ولم تعبد تلك الصور لقرب عهدهم بمعرفة الهالكين وما صوروا لأجله حتى إذا هلك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد يعني علم الشرعي وما يتعلق بحقيقة التوحيد وما يتعلق حقيقة الشرك حينئذ لم يحصل ميز بين التوحيد والشرك وإذا لم يحصل ميز بين التوحيد والشرق حينئذ لا يكون موحدا لأن الموحد يجب أن يعتقد حقيقه التوحيد ويجتنب الشرك والا لن يكون ماذا لن يكون موحدا وهنا نوح عليه السلام ارسل إلى قوم جاهلين او عالمين باعتبار الشرع هم ماذا هم جاهلون فحينئذ هل حكم عليهم بالشرك أو بالاسلام بالشرك اذن اجتمع الوصفان ام لا اجتمع الوصفان قال رحمه الله تعالى اي فعل اولئك الذين اولئك ما اوحاه الشيطان اليهم من تصوير صالحيهم قال ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد أو نسي العلم الذي نصب لأجله الانصار وهو أي هذا العلم الخاص تذكر العلم الذي كانوا يأخذونه عنهم والعبادة التي كانوا يفعلونها ليتأسوا بهم فيها عبد تلك الصور يعني العلم علمان هنا نسي العلم المتعلق بهذه الأصنام ونسي العلم الشرع الذي يميز به بين التوحيد والشرك وفي رواية أنهم قالوا معظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله هذا كذلك من وحي الشيطان معظم أولون يعني اباؤهم هذه الأصنام إلا من أجل ماذا الشفاعه فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين وفي رواية ونوسخة يعني العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء بذهاب العلماء فلم يكون حينئذ ماذا؟ لم يكونوا عالمين لم يكون عالمين لكن لابد من ماذا؟ لابد من جعل أن ثم بقية تعلم حقيقة التوحيد لابد من قول بأن ثم بقية تعلم حقيقة التوحيد لذلك هم جاهلون من وجه عالمون من من وجه آخر قالوا أنسخ أي درست آثاره بذهاب العلماء حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد و ظل المصنف رحمه وتعالى يبين ماذا أن عدم التمييز بين التوحيد والشرك هذا هو مناط الحكم هنا بمعنى أن من لم يميز يقع في الشرك الأكبر الذي لا يعرف الشرك الأكبر يقع فيه أراد أو لم يريد رضي أو لم يرضى علم أم لم لا لابد أن يقع فيه صح او لا و ولو قيل بأنه لم يفعل لكنه لابد من الاعتقاد او القول حين الذي لا يميز الشرك ولا يعرف حقيقة الشرك لم يعرف حقيقة التوحيد والذي لا يعرف التوحيد لا يكون موحدا الجاهل بالتوحيد ليس موح ليس من اهل التوحيد صحيح الجاهل بالتوحيد ليس من اهل التوحيد يعني لا يكون ماذا لا يكون موحدا لانه يجهل الشيء والجاهل بالشيء كيف يتصف به لابد ان يعتقد إذا لا اله الا الله معنى لابد من ماذا لابد من عقيده فاذا كان جاهلا إذا انتفى هذا الاعتقاد كان هذا الاعتقاد منتفيا فان اذا الجاهل جاهل التوحيد بعض الناس قد يدندن حول هذا الجاهل التوحيد نقول هذا ليس بموحد لأن التوحيد عقيدة لابد أن تقوم بالقلب ثم يأتي اللفظ على اللسان ثم يتبعه به بالعمل قال رحمه الله تعالى حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك إذا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظن منهم أنه ينفع ظن منهم أنه ينفع وهل هذا الظن يغني عنه من الحق شيء الجواب لا أليس كذلك يعني إذا ظن أنه على حق ولكنه في الباطن فيما يتعلق بالشرح هو مشرك ينفع ظنه الجواب لا ولذلك التقليد كله داخل في هذا قلد فيما يتعلق بالشرك الأكبر لا ينفعه كونه, كونه مقلدا لا يقبل التقليد هنا البته. عن لا ينفعه بل حكى الله تعالى عن المشركين إنما حجتهم أو من حججهم أنهم ماذا قلدوا اباءهم كذلك ما سمعنا بهذا في الملة الآخر إذا هذا شيء جديد فدل ذلك على أن التقليد لا ينفع هنا فكل من ادعى تقليدا فيما يتعلق به الشرك الأكبر فهو مشرك كذلك الخطأ وكذلك التأويل كل غير, غير نافع هنا. قال ظن منهم أنه ينفعهم ولذلك قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون يحسبون أنهم مهتدون يحسبون أي أن يظنون انهم مهتدون هذا نص كما قال ابن الجرير وغيره على أن من قلد في باب الشرك الأكبر أنه لا ينفعه تقليده البته ويحسبون أي أن يظنون انهم مهتدون هو هو يظن أنه على حق ولكنه على على باطل وبه يسقون المطر فصارت هذه الاصنام بهذا التصوير بسبب هذا التصوير بسببية سلما طريقا موصلا لعبادتها عندئذ صوروا اولا وهو في نفسه محرما وأفضل ذلك محرم الى الوقوع في ماذا في عبادته هذه الاصنام ففيه مضره أي مفسده فقد العلم وفقد العلم هو الجهل بعينه صحيح جهل هو فقد العلم وفقد العلم هو هو الجهل ولذا قال ابن عباس ونسي العلم صار ماذا صار منسيا وإذا صار منسيا حينئذ حل الجهل, حل الجهل وإذا كان جاهلا وفعل الشرك الأكبر حينئذ نحكم عليه بكونه مشركا وهذا نص كما قال بعض العلم في الدلالة على أن العذر بالجهل غير مقبول هنا وهذا قول ابن عباس يعني يشار إلى قول ابن عباس قال وفي مضرة فقد العلم ومضرة الغلو زيادة على الجهل فإن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم فالأصل في عبادته الغلو واندراس العلم والجهل بحقيقة دين المرسلين فالله المستعان يعني ما وقع الشرك إلا لكونهم لم يعرفوا حقيقة التوحيد وإلا لو عرف حقيقة التوحيد حينئذ لما وقع في الشرك الأكبر صحيح او لا كل من وقع في الشرك الأكبر فسببه هو عدم علمه بحقيقة التوحيد وإن ادعى أنه يعرف التوحيد فليس هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسل ولذلك قال والجهل بحقيقة دين المرسلين لا دين الشيوخ ولا دين العلماء ولا المذاهب وإنما دين ماذا المرسل لأنه قد يحتاج بماذا بعالم قد يحتاج بأنه وافق المذهب أو نحو ذلك والعبرة حينئذ بماذا بدين المرسلين وهذا يستوي فيه العامة والخاص يعني اخذه من الكتاب والسنة يستوي في علمه العامة والخاص بخلاف ما يختص به العلماء قال الكلبي كان لعمر ابن ربيع ري من الجن يعني يحدثه فأتاه فقال يعني الجن له أجب أبا ثمامه وادخل بلا ملامه ثم أتي سيفة جدة سيفة بالكسر سيفة بالكسر ساحل البحر سيفة جدة يعني بحر جدة الساحل تجد بها أصناما معدة ثم أوردها تهاما يعني ايتي بها إلى تهاما ولا تهب ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب فأتى جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا يعني صدق معه هذا الرئي بمعنى أنه بين له ماذا أن هذه الأصنام موجودة في مكان كذا وكذا فذهب فوجدها ولذلك قيل كانت مدفونة قال وهي الأصنام وهي الأصنام التي كانت عبدت على عهد نوح وإدريس ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل سفا عليها الرمل فاستثارها عمرو يعني أخرجها بواسطة هذا الرئي جن وحضر الموسم يعني الحج كان الحج موجودا معلوما القول بكون أن ملة إبراهيم قد اختفت بالكلية في قريش هذا قول ضعيف قول ضعيف ولذين قالوا حضر الموسى إذا كانت ثم آثار من ملة إبراهيم عليه السلام موجودة ودعا إلى عبادتها فأوجيба فأوجيба قال وعمر بن ربيعه هو عمرو بن لحيم سيد خزاعه سيد خزاع. أول من غير دين إبراهيم أول من غير دين إبراهيم من ملة إبراهيم يعني كان دين إبراهيم معلوما إلى وقت هذه الأصنام واستخراجها ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا رايت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار يجر قصبه فيه في النار كان اول من سيب السوائل وهو أول من غير دين ابراهيم قال والمعبود في الحقيقة هو الشيطان الذي زين لهم عبادة يعني كل ما عبد من الاصنام فالمعبود في الحقيقة هو هو الشيطان هو الشيطان قال وأمرهم بها كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يا بني آدم خطاب عام ولا شك أن من وليس جميع من بني آدم من عبد الشيطان حينئذ عبادتهم للشيطان هذه صورته وفي ماذا قد يعبد ولذلك ورد الآن عبادة الشياطين هكذا مباشرة والسابقون كانوا يعبدونه عن طريق ماذا عن طريق الاصنام عن طريق الأصناب قال ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل, ولقد أضل منكم جبلا, جبلا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون قال هنا قال ابن قيم رحمه الله تعالى إذن أثر ابن عباس بين لك هذه الآية وقالوا لا تذرن أي لا تدعن وتتركن آلهتكم هذا نهي عنيد دل ذلك على أنهم يتمسكون بماذا بجميع الآلهة ونص على هذه المذكورات الخمسة ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر وهذه أسماء رجال صالحين عبدت من دون الله تعالى والسبب في ذلك ماذا الغلو على الوجه الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن قيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا يعني هؤلاء الصالحون لما ماتوا عاكفوا على قبورهم ثم صوروا تمثيلهم ثم طال عليهم الامد الزمن فعبدوا على كل إن هذا أو ذاك النتيجة ماذا أن السبب هو الغلو فيه في الصالحين سواء عبدوا قبورهم اولا أو أنهم لم يعبدوا قبورهم وإنما جعلوا تمثيل الأخير هذا أو ذاك النتيجة واحدة بمعنى أن السبب في عبادة هؤلاء الصالحين هو الغلو في الصالحين وهذا كتفسير ابن عباس إلا أن ابن عباس قال إنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم وهنا قال ابن قيم عكفوا على قبوره ولا يبعد أنهم فعلوا الأمرين أو أنهم قبروا في مجالسهم فتكون هي محل القبر هذا أو ذاك كلاهما له وجه ابن قيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية ثقة الحجة الورع الزاهل. المتفنن في سائل العلوم الصاحب التصانيف الرائقة السائره المقبولة أخذ عن شيخ الإسلام المزي وغيرهم أخذ عن غيره وقبل ذلك يعني هو تمكن قبل أن ينتقي شيخ الإسلام التميم رحمه الله ثم بعد ذلك جدد ما يتعلق بمعتقده وسلوكه وإن لو نشأ شعريا صوفيا ونص على ذلك هو بنفسه قال وعد في أكابر السلف عد في أكابر السلف ما تقدس الله روحه سنته و و قال هنا وما ذكره رحمه الله هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن الجليل وغيرهما يعني في الجملة ما ذكر وأهم ما يكون مجتمعا عليه أن هذه الأسماء هي أسماء صالحين رجال صالحين غلا غلفي. فيهم من غلى حينئذ عبدوهم من دون الله تعالى إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير تماثيل عكفوا على القبور قبل التصوير وفي أثر ابن عباس ماذا انهم صوروهم أولا ثم عبدوهم قبل تصوير تماثيلهم وذلك أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك يعني ما يتعلق به بالتصوير بل هو الشرك هذا إذا أراد به العكوف ذاته عكوف ذاته لأن العكوف على القبر هذا دليل على أنه يرتدي منه ماذا البركة. وهذا لا شك أنه شرك أكبر لأن العكوف لله في المساجد عبادة العكوف نوع من أنواع العبادة فإذا كان على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة له وقد تقدم في الباب الخاص بالتبرك أن العكوف هو البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبرك وعرفنا أن التبرك هذا فيه نزاع بين أهل العلم هل كله يكون شركا أكبر أم فيه تفصيل عرفنا أن الصواب فيه ماذا؟ أن فيه تفصيلا قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ قد يكون اصلا هذا هو الصواب. يعني ما يتعلق بالأسباب يكون ماذا؟ يكون وما ومع ذلك كالحكوف على القبور فهو أكبر كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم لما يعتقدون فيها من البركة والامد الزمان الذي جاء في كلام القيم رحمه تعالى أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون فتبين من كلام القيم كذلك أثر ابن عباس أن مبدأ الشرك هو الغلو فيهم أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم وأن سبب تلك العباده ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم فصارت بذلك اوثانا تعبد من دون الله حينئذ ما يكون فيه محبة الصالحين وكيفية التعامل مع الصالحين لا بد أن ينظر في الشرع من جهة الاعتقاد ومن جهة الكلام ومن جهة العمل لا ياتي الإنسان أن يفعل مع الصالحين شيئا من عند نفسه وإنما ينظر هل أذن الشارع بذلك أم لا فإذا لم يأذن حينئذ نكون ممنوعا وإن أذن كان كان مباحا. قال رحمه الله تعالى فصارت بذلك اوثانا تعبد من دون الله وهذا أول شرك حدث في الأرض يعني ما يتعلق به بقوم نوح ولذلك أول رسول هو نوح عليه السلام أول رسول هو نوح عليه السلام وما قيل بأن آدم اول رسول قول ضعيف وإنما آدم نبي مكلم كما جاء فيه في الحديث وأما أول رسول إنما هو نوح عليه السلام قال هنا وهذا أول شرك حدث فيه في الأرض ونوح عليه السلام إنما أرسل لقوم مشركين وهؤلاء جهال في الأصل حينئذ اجتمع الوصفان قال قرطبي وإنما صور اوائلهم الصور ليتاسوا بها يقتدوا ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مراده فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها يعني القرطبي وافق في ذلك أي فعبدوهم وما زال الشيطان يوحي الى عباد القبور ذرية بعضها من بعض الحج هي هي الحج لا فرق بين قوم نوح وبين عباد القبور في يومنا هذا في زماننا هذا وبين قوم نوح لا فرق بينه الحج هي هي الحج والفعل هو بعينه هو الفعل بعينه قال رحمه الله تعالى فعبدوهم وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور إلى أن دعوا الناس إلى عبادتها واتخاذها أعيادا ومناسك ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم قال ابن القيم وكل هذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله وألا يعبد الا الله يعني مما علم بالاضطرار ان ما يفعله عباد القبور منابذ لاصل الدين منابذ للاسلام ما يفعله عباد القبور مع الموت هذا منابذ لاصل الدين ثم نقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العاليه يعني الذي ينهاهم عن الشرك قالوا انت تطعم في ماذا في الاولياء تتنقص الأولياء وعادوا أهل التوحيد ورموهم بالعضاء ونفروا الناس عنهم الكلام المقيم رحمة تعالى ووالوا أهل الشرك والتنديم وزعموا أنهم أولياء الله وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا لا يعلمون إذا هذا كلام القيم رحمة تعالى اورده المصنف قال المصنف يعني محمد الوهاب تعالى وفيه أن من فهم هذا الباب الذي بين يديك وبابين بعده تبين له غربة الإسلام غربة الإسلام الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كائنة في أول الأمر وفي آخره بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريباً كما, كما بدا. قال ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب وفيه معرفة أن أول شرك حدث على وجه الأرض بشبهة محبة الصالحين وهؤلاء إنما يدعون ماذا يدعون محبة الصالحين يعبدون الحسين يعبدون البدوي يعبدون الجلان إلى اخره كل ذلك ماذا بمحبة الصالحين والشبهة هي هي الشبهة والدعوة هي الدعوة والفعل هو هو الفعل والتعلق بالموت هو التعلق منه بعينه. الشرك الذي كان في قوم نوح هو الذي يفعل عباد القبور اليوم قال ومعرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها أو تنكرها وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين الأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا ثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره لان هذه الامور تابقى من حيث الظاهر لكن المعاني المتعلقة بها تذهب وهم نصبوا ماذا؟ نصبوا لأجل إرادة الخير إن كان ليس كل من أراد الخير أصابه حليذ لأجل إرادة الخير نصبوا هذه التماثيل من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلوا بها إلى مرادهم وكان خيرا لكن التعليل هذا والمعنى ذهب أو لا؟ ذهب نسي ونسي العلم العلم من المعقولات من المعاني لكن الأصنام بذاتها يبقي لأنها محسوسة قال فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيرهم ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول لها النهي عن الغلو واجعله قاعدة كلية أو كذلك لأنه سبب عام يتعلق بزيد وإلى آخره يعني لا لا يختص بفرد دون دون فرد بل هو علة لعبادة الموت مطلقة سواء كانت جعلت لها أصناما أو كانت في في قبوره هذا أو ذاك الغلو هو القاعدة الكلية في وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه ومنها ما يؤول إليه يعني ما يرجع ويوصل حينئذ الغلو سبب ولا نحكم عليه بكونه ماذا شركا في نفسه إلا إذا دل النص على أن بعض أفراده يكون شركا يعني مجرد القول أو الاعتقال وأما في الأصل إذا تجرد عن الشرك الأكبر فلا نحكم عليه بكونه ماذا بكونه شركا أكبر لأنه يفضي الى الوقوع في الشرك الاكبر تبي لهذا والا لصار كل شرك اصغر شركا اكبر لذاته ما صار عندنا شركا اصغر صار ماذا كل شرك أكبر وليس الأمر كذلك قال ومنها مضره العكوف على القبر لاجل عمل صالح وهذا لا اصل له ممنوع من جهه الشرع مجرد العكوف على القبر لاجل عمل صالح هذا ممنوع شرعا والزياره الشرعيه مبينه فيه قال ومعرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها النهي عن التماثيل الذي فيه الصور والحكمة في إزالتها لأنها تفضي الوقوع في المحرم ومعرفة شأن هذه القصة عظم شان هذه القصه عظيمة وشدة الحاجة إليها عند من يفقه وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها قال حفيد سليمان في التيسير ومنها مضرة التقليد قلد بعضهم بعضا فوقعوا في ماذا في الشرك الأكبر إذا التقليد في هذا الباب ممنوع فإذا رتب عليه أن شخصا ما ولو كان عميا قلد عالما ففعل الشرك الأكبر حينئذ نقول هذا التقليد لا يرفع عنه الوصفة لا يرفع عنه ماذا حكم الشرع بكونه كافرا مشركا قال فيه مضره التقليد أو منها مضره التقليد وكيف آله بأهله إلى المروق من الإسلام كيف آل بأهله إلى المروق من من الاسلام إذا قد يخرج بالتقليد عن المله ولذلك اهل السنة والجماعه على جهه باب المعتقد عندهم أن التقليد لا يقال فيه محرم مطلقا ولا جائز مطلقا بل لابد من التفصيل لابد من من التفصيل فما كان متعلقا بأصل الدين باصل الدين ان كان موافقا للحق فلا باس يقبل يعني قلد غيره فوحد الله تعالى واتى بالتوحيد على وجهه وجانب الشرك بالتقليد يقبل منه او لا يقبل منه العكس لا يقبل بمعنى انه اذا خالف فوقع في الشرك الأكبر من جهه التقليد لا يقبل منه وما عدا ذلك فالخاطب فيه يسير قال ايضا ومنها الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله ذكره شخص سليمان يعني من الفوائد التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من, من عند الله يعني يأتي به فرضيات من عقله وهذا موجود حتى بعض طالبت العلم إذا جاء النص يأتي بماذا بصورة من عندي هكذا رجل فعل ورجل فعل لا لا يعترض أو لا لا يجعل الإنسان في نفسه شبهة إلا متعلقة بدليل الذي يشتبه هو مدلول النص وأما الأشياء الواردة في الذهن هذه كبير في السن لا يدري لا يعقل إلى خيره لا يعترض على الحق بهذه الصور وإنما يعترض بماذا إذا كان ثم شبهه قد يدلي بها يعترض بها على قول قائل إنما هي بنص مدلول نص وعنذن يجمع بين ماذا بين النصص وأما العقليات والفرضيات وما يكون من شأن الناس هذا لا يعترض به على على الحق ولا يجعل ماذا ولا يجعل شبهه العقل وما دل عليه لا يجعل شبهة المد وإنما الشبهة تكون في ماذا؟ تكون في نص ثبت نص فيفهم منه ماذا؟ مخالفة المحكم حينئذ يقع تردد لابد من طريقة يجمع بين الأمرين أو هذا النص رجعنا إلى لسان العرف ففهمناه بما يسوغ تأوينه حينئذ تقع شبهة حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى رد المتشابه لا إلى المحكم ما عند ذلك فلا لا يقول كيف نكفر الملايين ونكفر الأخ هذه ليست بشبهه صعوله شبهه او, أو ليست بشبهه كيف نكفر كذا عالم هذا قل لا ما جاء النص ان العالم لا يكفر وانما تاتي بماذا تاتي بنص وتاتي بما دل عليه النص هذا الذي يعتبر شبهه أما, أما هذه العقليات فلا يعترض بها على الشرع البته قال التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله لان ذلك هو الذي اوقع المشركين فيه في الشركين قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه وابن ابن خطاب ابن نفين ابن عبد العزة بن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب بن لؤي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما ولي الخلافة بعده عشر سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عادلا وفتحت في أيامه ممالك وكسر وقيصر سشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين قتله أبو لؤلؤة الخارجين أبو لؤلؤة الخارجي قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني لا أجيب لا ما نوعه لا تطروني فعل مضارع دخلت عليه لا افاده تحريم أفاد التحريم إذن هذا نص خاص يا أهل الكتاب لا تغلو في دينه هذا نص عام هنا جاء ماذا نص متعلق به ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم قال الإطراء مجاوزة الحد في المدح لا تطروني بضم التاء وسكون الطاء يعني بضم التاء وإسكان الطاء لا تطروني من الإطراء الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه قاله السعادات أي لا تمدحوني فتغلو في مدح وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى وأحرام كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الالهيه وقوله كما اطرت النصارى ك هنا للتشبيه هل هو التشبيه المطلق أو مطلق التشبيه محتمل يحتمل النوعين ولكن الظاهر ماذا مطلق التشبيه يعني تدخل فيه الصوره التي فعلها أو اطرت النصارى عيسى بن مريم وزيادة وزياده لانهم ادعوا فيه ماذا الالهيه لو كان المراد به التشبيه المطلق حينئذ يكون النهي هنا متعلقا بماذا لا تقول في كما قالت النصارى في عيسى يعني لا تدعو الالهيه وما عاد ذلك فهو ماذا فهو جائز هل هذا مراد الجواب لا وانما المراد به النهي مطلقا حينئذ نحمل التشبيه هنا كما كاف للتشبيه نحمله على ماذا على مطلق التشبيه ولا شك ان مطلق التشبيه اعم من التشبيه المطلق كما نقول ماذا؟ مطلق الإيمان عام من الإيمان المطلق هو مطلق, مطلق الإيمان هو الإيمان المطلق والزيادة وكذلك مطلق التشبيه هو التشبيه المطلق والزيادة قال هنا الكاف للتشبيه ثم يحتمل أن هذا النهي منصب على هذا التشبيه الخاص وهو قوله كما أطرت النصارى ابن مريم حيث جعلوه إلها أو, أو ابنا مع الله ولهذا قال البوصيري دع ما النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحم فيه واحتكم يعني أترك ما ادعته النصارى في عيسى عليه السلام يعني الإلهية أو أنه ابن لله أو ثالث وما ومع ذلك فاحكم به به ويحتمل أن النهي عام وهو الصحيح فيشمل ذلك وما دونه ويكون قول كما أطرت لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق الدليل على هذا قول صلى الله عليه وسلم إنما أنا, عبد انما أنا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد الله ورسوله دل ذلك على أن المراد به مطلق التشبيه قال هنا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الإلهية وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك يعني به العبودية والرسالة كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسول لا تجاوزوا هذا القول وهو معنى ماذا؟ النهي عن الإطراء فأبل المشركون إلا مجاوزة أمرهم إلا مخالفة أمن كما في التيسير قال أبل المشركون سماهم ماذا؟ مشركين لأنهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به الخالق جل وعلا وارتكاب نهيه وعظموه بما نهاهم عنه وضاهوا النصار في غلوهم وشركهم وناقضوا أمره أعظم مناقضة وأظهر لهم الشيطان هذا الشرك في قالب بالتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته إذن هل يمكن أن يوجد شرك متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوجد أو لا يوجد وحديث اللهم لا تجعل قبري وثلا اللهم لا تجعل القيم رحمه وتعالى قال استجاب الله تعالى دعاه صحيح فكيف يشرك به؟ واستجاب الله تعالى دعاه نعم القبر نعم القبر ذاته ولا يمنع ماذا أن يستغاث ولذلك القبر ذاته في المدينة قد يستغيث به من هو في مكه مثلا وما أكثرهم صح أو لا حين يقول وقع في الشرك او لا وقع في الشرك واشرك بالله تعالى إذن هو ماذا هو مشرك هو هو مشرك إذن اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هذا خاص بالقبر واما ذات النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع الشرك به ولذلك نصر المصنفون رحمه الله تعالى على, على ذلك والبصير في قصيدته الكثير والكثير قال هنا واظهر لهم الشيطان هذا الشرك سماهم هذا شركا فقال بالتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم محبته إذا قد يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاه والسلام فهو مشرك سواء كان عند قبره او بعيدا عن قبل لكن وصول للقبر هذا فيه صعوبه يعني عند المتأخرين قال هنا وأظهر لهم الشيطان هذا الشرك في قال بالتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم محبته والتوحيد والإخلاص في قال بالتنقص حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث فيه بالله والاستغاثة هذا نوع من الدعاء خاص فليذن صرفوا الدعاء لغير الله تعالى قال ومنهم من يقول نحن نعبد الله ورسوله هذا حكاة ابن تيمية رحمه تعالى سمعه يقول نعبد الله ونعبد محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قل ماذا هذا جاهل وارتكب ما نهو عنه وشاق الله ورسوله وفيه أن الألفاظ التي يذكرها بعض الناس في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما لا يحب صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز حتى في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو مدحيه ونحو ذلك لا يؤتى بألفاظ يكون منهيا عنها قال ولا يحب إلا ما جاء الأمر به حتى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وفيما يثنى عليه ويمدح به ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبتهم ومحبته عليه الصلاة والسلام إنما يصدقها تجريد التوحيد يعني دليلها ما فاتبعوني وعظى جاء به ماذا التوحيد فمجرد التوحيد الذي جرد التوحيد هذا أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأما أنه يقع في الشرك الأكبر ثم يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب فيه في دعواه قال ومحبته إنما يصدق تجريد التوحيد الذي بعث من أجله وتجريد المتابعة وتقديم محبته على النفس والمال والولد والناس أجمع والثناء عليه بما اثنى به عليه ربه أو اثنى به هو على نفسه من غير غلو ولا تقصير إذا لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم مراد به مثال وليس المراد به حصر هذا الاطراء في نوع ما اطرت به ماذا النصارى ابن مريم فانما ادعوا ماذا الإلهية بل هو ذلك وزياده إنما أنا عبد لا معبود فقولوا عبد الله ورسوله قال أخرجاه حديث رواه البخاري فقط واختصر في التيسير على عزوه البخاري فقط يعني ليس فيه مسلم قال هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلوم هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف وذكره أيضا غير معزول يعني ما ذكر عن فلان إنما قال قال فلان ولذلك وضع النقاط هنا دليل على ان ثم فراغ بياضا وهكذا فيه كذلك التيسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوة إياكم الغلو. ماذا يستفاد هنا تحريم وجهه إيا هذه إيا هي الضمير والكاف خطاب والميم الجمع وقيل إياكم كلها ضمير وصاب إيا فقط إياك, إياك إياك إياكما إياكم كل هذه حروف زوائد خطاب إنما إيا هي الضمير وجهه أن إيه هذه من صيغ التحذير محمولة عند الأصوريين على أنها تؤدي مؤدى لا تفعل يعني يفهم منها ماذا التحريم وهذا في الشرع في في الشرع قال اياكم والغلوة اياكم والغلوه هذا مفعول به إيا ايا منصوب بفعل امر مقدر تقديره اياك احذر هكذا احذر نفسك ان تغرك احذر هذا فعل امر والغلو معطوف على اياك قال هنا اياكم والغلوه اياكم الغلوة اي التشدد في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو او الغلوه ها بالرفع اكيد ولا فيه وجه اخر ها مبتدا مؤخر فانما اهلك من كان قبلكم الغلو اختلف النحات <تصفيق> طيب نأتي من الأول فإنما إن هذه مكفوفة يعني لا تطلب ماذا اسما ولا, ولا خبرا إن الأصل تدخل على جملة اسمية مهتدة وخبرة لكن لما دخلت عليها ما كفتها وإذا كفتها عيني ذين دخلت على الجملة الفعلية اولا كانت مختصة بالجملة الاسمية إن لأنها من خواص المبتدا ولذلك تقول ماذا من نواسخ الابتداء صحيح نواسخ الابتداء يعني تختص بالجملة الاسمية مفتتح حبيب المبتدا هذا بشرط أن لا تدخل عليها ما فإذا دخلت عليها ما كفتها يعني كفتها عن الدخول على الجملة الاسمية فدخلت على الجملة الفعلية صحيح طيب إذا بعدها ماذا مبتدى أو, أو فعل؟, فعل فإنما آهل لك أهلك على وزن افعل مثل أكرمك إذا هو فعل ماضي فعل ماضي إذا الفعل إذا قلت هذا فعل تبحث عن عن الفاعل أين الفاعل أهلك الغلو الغلو هو الذي أهلك غيره من قبلكم من هذا مفعول به إذا أخر الفاعل وقدم المفعول أخر الفاعل وقدم المفعول فإنما أهلك هذه أداة حصل فإنما أهلك إنما إنما الأعمال بالنيات هذه تفيد الحصرة والحاصل هنا إضافي بمعنى الإهلاك ليس خاصا بالغلوب بل ثم ماذا أمور أخرى تدل على ماذا على إهلاك الناس فهلاك الناس من الأبدان. وكذلك الدين ليس خاصا به بالغلوب إنما هو سبب من من الأسباب حينئذ يكون الحصر هنا ماذا يكون الحصر إضافيا لحديث إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه قال أهلك وهذا جاء بإنما حينئذ الحصر لو كان حقيقيا لا ينازعه حصر آخر يكون ماذا يكون تكذيبا له وإنما المراد به هو ماذا حصر إضافي إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ففي هذا الحديث أهلك من كان قبلكم باعتبار الحكم وحديث الباب باعتبار الغلو في التعبد إذن صار إضافيا يعني مقيدا، ففي الحديث سرق ضعيف شريف حينئذ هذا هذا ماذا إهلاكم فيما يتعلق بالحكم والحديث الذي هنا هذا فيما يتعلق به بالتعب قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوم قال الشارح هنا أي التشدد في الدين ومجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق على ما يستحق ونحو ذلك فهو الداء العضال. الذي هلكت به الأمم الماضية وهذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى غير معزو وقد رواه أحمد ومسلم ولا لم يروه مسلم ولم رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات جمع جمع من مراد بها غدات جمع هلم القط لي حصيات من حصل الخذفين خذف رميك ب رميك الحصى ب بطرف الصبعين هكذا قال فلما وضعتها في يده قال نعم بأمثال هؤلاء واياكم والغلو فانما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين لفظ ابن ماجه صحيح وشواهده في الكتاب والسنه وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار رمي الجمار فما كان متعلقا بي ما يفضي إلى الشرك الأكبر من باب أولى وأحره إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الغلو فيما يتعلق به الجمار فما يتعلق به ما يفضي إلى الشرك الأكبر من باب أولى وأحراب ال هو قياس أولوي قال الشيخ الإسلام نتيمير حمله تعالى هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو يعني سواء كان باعتبار اللفظ إياكم الغلو هذا ما وجه العموم هنا إياكم الغلو ال تفيد ماذا تفيد العموم اياكم الغلو فإنما اهلك من كان قبلكم الغلو إذن الغلو بجميع انواعه سواء كان في الاعتقاد أو كان في الكلام أو كان في في الاعمال يريدنا يكون سببا للوقوع في الهلاك قال هذا الحديث عام في جميع انواع الغلو في الاعتقادات والاعمال وقال اسناده صحيح على شرط مسلم اسناده صحيح على شرط مسلم دليل ماذا على انه لم يروه مسلم صحيح لم يروه مسلم قال ثم علله بما يقتضي مجانبه هديهم أي هدي من كان قبلنا ابعادا عن الوقوع في هلكوا بهم وان المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من من الهلاك قال هنا اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فاعل اهلك ومن هذا مفعول مقدم واهلك يحتمل الأمرين هلك الدين وهلاك الأبدان يحتمل هذا ويحتمل ذاك هلاك الدين وعليه يكون الهلاك واقع مباشرة من الغلو لأن مجرد الغلو هلاك وإذا كان المراد به الأبدان حينئذ ماذا يغلو ثم يقع العذاب ثم يهلك البدن فصار ماذا سببا لسبب قال هنا ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال ثلاثه هلك المتنطعون قال الشارح أي المتكلفون المتعمقون المتانقون والغالون في الكلام وفي الأفعال كذلك ليس خاصا بالغلوب بماذا؟ بالكلام المتكلمون بأقاص حلوقهم ماخوذ من النطع أو النطع نطع هو الأفصح والنطع في وجه كذلك وهو الغار الاعلى من الفم موقع اللسان في الحنك سمى نطع, نطع ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا إذن قوله أو الغالون في الكلام فيه تقصير وصاب انه الغالون في الكلام وفي الافعال ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا أو الغالون في عباداته بحيث تخرج عن قوانين الشريعه يعني هلك المتنطعون فيما يتعلق بالكلام التشدق في الكلام والتكلف باخراج الشيء من مخارجه او قاصي حلقه وكذلك ما يتعلق بماذا به بالتعبد ولذلك قال النووي فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحه واستعمال وحشي اللغة يعني الذي لا يحسنه الناس هذا منهي عنه مكروه قال واستعمال وحشي اللغة ودقائق الاعراب في مخاطبه العوام ونحوهم عوام ونحوهم عوام تقاطموا بما بما يحسنون ونحوهم يعني اشباه العوام صدون بهم من يتلبس بالعلم وبالأصل هو, ماذا؟ هو عام لكنه في الصورة ماذا في الصورة هو للطالب علم قال أو الذي يدخل الباطل في قالب الحق لقوة فصاحتهم وأما الفصاحة التي توضح الحق وترد الباطل وتظهر عظمة العلم والدليل فممدوحا يعني هلك المتنط هلك المتنطعون الفصاحة والتي تفضي إلى الوقوع في وحشي الكلام والتعمق والتكلف منهي عنها وأما ما يفضي إلى إبلاغ الحق ومناظره أهل الباطن هذا, هذا ممدوح قال هنا هلك المتنطعون قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم والتحذير كذلك هلك هذا في ماذا فيه تحذير الحديث السابق إياكم والغلوم وقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم ومطابقة هذا الحديث لترجمه أن التنطع من الغلو والزيادة تنطع من الغلو والزيادة يعني أراد ماذا تتميما للفائدة أن الغلو محرم ويفضي إلى الوقوع في ماذا في الشرك الأكبر حينئذ تتميما للفائدة أراد أن يبين أن التنطع في الكلام هو نوع من أنواع الغلو وقد يأتي ويتشدق بكلام يظن أنه لا بأس به وقد يكون كلاما شركيا قال ومطابقة هذا الحديث لترجمة أن تنطع من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله عز وجل ليس مطلقا ولكن قد يفضي, قد يفضي إلى الوقوع في الشرك الاكبر لقد يتنطع به بخطبة فيها وحشي كلام لا يرز من ذلك الوقوع في ماذا؟ الشرك الاكبر لأن عرفنا ماذا؟ أن القاعدة الكلية النهي عن الغلو هذه قاعدة كلية ثم هل كل غلو يكون في ذاته شركا جواب لا وإنما الأصل فيه عدم الشرك هذا الأصل قد يتضمن شركا وقد يتضمن جهة الاعتقاد أو القول يكون شركا لكن يحتاج إلى نص خاص حينئذ نثبت أنه غلو ونثبت أنه ماذا دل الدليل على أنه شرك أكبر وما عدا ذلك فالأصل فيه أنه منهي عنه يعني كبيرة من الكبائر حينئذ لا يلزم من ذلك الحكم عليه بكونه شركا أكبر قال لما فيه من الخروج إلى, إلى ما يوصل إلى الشرك بالله عز وجل وهذا الحديث راه أحمد أيضا وابو داود وغيرهما إذن إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو هذا عام وهلك المتنطعون هذا هذا خاص والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين